ما اتصلت عين بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الاخوه الكرام من الايات التي جرت عادة الخطباء ان يقرؤوها في خطبهم ويختموا خطبهم بها قول الله جل وعلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون وهذه الآية العظيمة تضمنت معاني كثيرة جعلها الله تعالى عبرة وعظة لعباده فلعلنا نقف اليوم على شيء من معانيها أمر الله تعالى بالعدل والإحسان وأمر سبحانه وتعالى ذي القربى العدل كلمة عامة وعليه قامت السماوات والأرض ولا يقوم شأن المرء إلا إذا كان عادلا إذا كان عادلا في نفسه وإذا كان عادلا بين أولاده إذا كان عادلا بين زوجاته إذا كان عادلا بين إخوانه بين أخواته إذا كان عادلا بين موظفيه إذا كان عادلا بين شركائه إذا كان عادلا بين تلاميذه إذا كان العدل متلبس بحاله في كل شأن فهو المفلح ولذلك قامت السماوات والأرض على العدل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص ثمارهم وكان عليه الصلاه والسلام قد فتح خيبر صلحا وكانوا يؤدون شيئا من الثمار من نتاج النخل يؤدونه اليه عليه الصلاه والسلام فكان يرسل إليهم من يقدر من يخرص كم تحمل هذه النخلة وكم تحمل هذه النخلة ثم يقول عليكم كذا وكذا من التمر تؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام فلما بدأ عبد الله بن رواحه ينظر إلى كل نخلة ويقدر في ذهنه كم فيها من التمر كم فيها من من الثمر الذي يؤدى منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام اقترب إليه بعض اليهود وحاولوا أن, وحاولوا أن يرشوه أن يعطوه رشوه لاجل أن يسهل عليهم بدأ أن يقول هذه النخلة فيها خمسة أو سق يقول فيها وسق أو اثنان حتى يقل عليهم ما يرسلونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما رأى أنهم يقربون إليه ذهبا وما شابه ذلك التفت إليهم وقال يا, أيها يا يا إخوان القردة والخنازير والله ما خلق الله على وجه الأرض أحدا أبغض إلي منكم ولا خلق الله أحدا أحب إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يحملني حبي إياه وبغضي لكم أن أظلمكم يعني أنا لن أخذ منكم شيئاً أصلاً لانقص حق رسول الله عليه الصلاة والسلام واصحابه لكني أيضاً لن أزيد عليكم حتى أدبكم واخذ من حقكم أكثر مما يجب عليكم حبي لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدعوني إلى أن أخذ له من الحق ما ليس له وبغضي لكم لا يدعوني إلى أن أخذ منكم ما ليس يلزمكم فالتفت اليهود بعضهم إلى بعض وقالوا والله بهذا قامت السماوات والأرض يعني بهذا العدل الذي نراه قامت السماوات والأرض ولما أقبل والد النعمان بن بشير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد نحل ولده غلاما يعني أهدى إلى ولده غلاما مملوكا فقالت أم الغلام قالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني قد نحلت ولدي هذا غلاما فأبت أمه إلا أن أشهدك فقال له عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيتهم ذلك ألك ولد غيره قال نعم قال أكل ولدك أعطيتهم مثل ذلك قال لا قال إني لا أشهد على جو أيسرك أن يكون لك في البر سواء أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور وابى عليه الصلاة والسلام أن يشهد مع رجل لم يعدل في القسمة بين أولاده إن الله يأمر بالعدل العدل في التعامل مع الناس عدل المعلم حتى مع تلاميذه ولذلك قال العلماء فلا يبتسم في وجه تلميذ أكثر مما يبتسم في وجه الآخر ولا ينصت إلى تلميذ أكثر مما ينصت إلى الآخر بل ولا يستمع إلى إجابة تلاميذ ويدعو آخرين إن الله يأمر بالعدل العدل بين موظفيه العدل بين زوجاته إن الله يأمر بالعدل والله تعالى جعل للمقسطين عنده جل وعلا من عظيما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال المقسطون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا يعدلون في حكمهم إذا حكموا بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لو حكمت بين رجل وزوجته أو حكمت بين أخ وأخيه أو كنت مثلا في قبيلة لك وضعك ومكانتك فحكمت بينهم أحكم بينهم بالعدل الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم يعدل بين أولاده وبناته وفي أهله وما ولوا وإذا ولي ولاية صغيرة أو كبيرة صار عادلا فيها إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان كلمة عامة كلام حسن كما قال الله جل وعلا وقول للناس حسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يختار أطيب وأحسن وأجمل الكلمات ليتكلم بها الحسن من الكلام والحسن في التعامل بين الناس ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فالإحسان بالكلمات ألا تقول إلا الكلام الحسن والإحسان بالتعامل مع الناس وإن آذاك أو سخط عليك قابله بالإحسان ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالحسنه السيئه الإحسان على الفقير الإحسان بالصدقه الإحسان في خلقك الابتسامة إحسان كف الأدى إحسان التمره تضعها في في الفقير والدرهم الذي تضعه في يده هذا إحسان التفاتك إلى الإنسان المهموم ومشاركتك همه والتنفيس عنه هذا إحسان بذل النصيحة للناس هذا إحسان الأمر بالمعروف إحسان والنهي عن المنكر إحسان الله أمرنا بالإحسان وقال واحسنوا إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين وإذا حبك الله فأي منزلة أعظم من هذه المنزلة وأحسن إن الله يحب المحسنين لا تدع بابا من أبواب الإحسان إلا وسجل فيه حسنة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى اولى الناس بحسن مصاحبتك ولت وتلطفك وكرمك وابتسامتك ومجالستك وأنسك وسرورك وبهجتك هم أول القربى أقربهم أمك ثم أبوك زوجتك أبناءك إخوتك أخواتك أعمامك أخوالك أصهارك وكلما كان أقرب كان الحق عليك أوجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل من أحق الناس بحسن صحابتي يعني مصاحبتي من أحقهم بابتسامتي أحقهم بلطفي بمجالستي بمؤانستي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك زوجة الأولاد الإخوة الأخوات الأعمام العمات الأخوال الخالات أبناؤهم أصهارك وإيتاء ذي القربى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية وكلما أحسن المرء إلى أولي القربى بارك الله له في نفسه وفي ماله قال عليه الصلاة والسلام لام سلمة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت وليدتي كان عندها امه مملوكه فاعتقتها طلبا للأجر والعتق فيه فضل عظيم واجر كبير فهي تخبر النبي عليه الصلاة والسلام ليسر قالت اشعرت اني اعتقت وليدتي وظنت أن النبي عليه الصلاه والسلام يستبشر ويفرح ويثني عليها فقال عليه الصلاه والسلام لها لو اخبرتني لامرتك ان تعطيها اخوالك يعني ان تبقى امه مملوكه وتحسني بها الى اخوالك لانهم قوم فقر ويحتاجون من يساعدهم قال لو اخبرتني قبل ان تعتقيها لامرتك ان تعطيها اخوالك فانظر كيف جعل الإحسان إلى الأخوال أفضل من اعتاق رقبه في سبيل الله وما فيها من الأجر العظيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً فضل ذلك فقال من أحب أن يبسط له في رزقه الذي يقول أنا رزقي مقبوط أشتغل في تجارة أشعر أنه مقبوط أتعامل مع فلان أشتغل في كذا أبيع أشتري أشعر أن رزقي مقبوط ما هو الحل؟ من أحب أن يبسط له في رزقه بدل أن يقبض يبسط من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني يطول عمره ماذا يفعل؟ فليصل رحمه وإيتائد القرب فليصل رحمه بالاتصال الهاتفي بالزيارة بالهدية بغير ذلك من أنواع البر إن الله يأمر بالعدل والاحسان ذي القربى ثم قال الله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ما هو الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ قيل الفحشاء هي الفواحش والمنكر هو الخمر وقيل الفحشاء هو الكلام المحرم والمنكر هو الفعل المحرم وقيل الفحشاء هو ما يستقبحه الناس فالناس يستقبحون أن تقاطع أحدا يتكلم مثلا الناس يستقبحون مثلا أن تتأكل من طعام من يجاورك الناس يستقبحون أشياء فيقول الله جل وعلا هنا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الفحشاء هي الأمور التي يستقبحها الناس ليست محرمة لكن يستقبحها الناس والمنكر هي الأشياء المحرمة فالإنسان مأمور أن يتأدب مع الآخرين في كلامه وفي فعله ومأمور أن يبتعد عن المنكر ثم قال الله جل وعلا والبغي البغي هو الظلم أن تظلم احدا في ماله أن تظلم احدا في جوارك له أن تظلم احدا في تعاملك معه كل هذه الأمور من أنواع البغي لا ينبغي للإنسان أن يقترب منها ولا أن يقارفها فإذا تصور الإنسان مثل ذلك في سلوكه وفي عمله هو بلا شك مأجور على هذا سر الله تعالى يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا الفقه في اياته قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجيل العظيم لي ولكم من كل دم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تعظيم اللشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لا رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته الى يوم الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عظكم لعلكم تذكرون, لعلكم تذكرون ومن الإحسان أن الله تعالى يهيئ عباده لمواسم الخير نحن نستقبل أيها الإخوة الكرام بعد أقل من شهر موسما عظيما وهو شهر رمضان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعد نفسه لاستقبال هذا الشهر العظيم وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا غير رمضان وما رأيته يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان وقال أسامة بن زيد رواه البخاري وقال أسامة بن زيد لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أراك تكسر الصوم في شعبان فقال إن هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال فاحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فينبغي للانسان أيها الاخوه الكرام أن يصوم ما يستطيع من هذا الشهر الكريم. أن يصوم الاثنين والخميس منه او أن يصوم الأيام البيض من الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو أن يصوم ما استطاع من أيامه لعل الله تعالى يجره على هذا. صلى الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان ويرزقنا فيه حسن الصلاة والصيام والقيام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم كل أهلنا في بلاد اليمن اللهم وحم جنودنا على الحدود يا رب العالمين اللهم واحفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام اللهم وكن لأهلنا في بلاد الشام كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك سائر ولاه أمور المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد